يا أيها الذين آمنوا من يرتدي منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء لاسيع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم العلمون يا أيها الذين آمنوا لا تستخفوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واستقوا الله إن كنتم مؤمنين